فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَةِ قَالَ يَا بني إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَتْبَحُكَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَةِ يعني واحدة أفكرة أبي ربعنا مني دا عليه الصلاة والسلام وأفكرة معظم بي وأنت في عمري أبي بلغ معه السعْيَة يعني قاشت ابراهيم عليه الصلاة والسلام رابط و عندك مفسر رحمة الله خذله بيت بلغ معه العملة انا أتجشتيه عمله كبشت شوكت وعندك يقولي حتى بلغ معه سعي يعني حتى بلغ الاحتلالة انا أتجشتيه سن البلوغ وعندك يقولي حتى بلغ معه فلما بلغ معه سعي يعني بلغ معه العبادة أنا أتجشتيه في عمري أبي قلبه بقوليش عبادة خديتلي رب العالمين يتكر. أمو بحسين بأني وقتها أفكار معظم به وقشتها عمرك كشياء شور كشياء عبادتك تجيونه بقوات كفتي الشياء هذي بابا خبكت قال يا ابنية إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أكبر يا أخو إسماعيدي عليه الصلاة والسلام قد أكبر من إني أرا في المنامي قد أس من ديت للناف خولده والناف خولده من ديت أني أذبحك كاس يتفقد جم وخونت بيعمبرة عليه مصلى وسلام وحينه خونه خونت الله عليه أول من من من و کامل چه خواه دادید که بیشت روجه ده او چه همو داده پیش جاوه منو و پیش جاوه من جیبه جید بو و چید بو برهندش خواند پیغمبرو نه بگی خواند ما همانه خواند چونکی پیغمبر علیه مسلاط و سلام و بو جاوه نوستن اما دلیدوان ننوستن و با ایک الواش داد خاص و اطایبت بونو که پیغمبر عليه مسلاط و سلام و اف آیت دلید که وهو إبراهيمي ديتي عليه الصلاه والسلام كرابت في كره فاكوجيد وهو وحيب الله لرب العالمين وخونا دا رب العالمين وحيب وبركر إبراهيم عليه الصلاه والسلام كجاجة قد بيتي أني أرى في المنام أني أدبع حكم قد بيتي ربك كره وكجا يعني ش ديل بيت خونا دا كوي كره وكشتي يعني هو أف شکل دیدید و اف مانظره ودیده ناف خاو نویده یعنی شوی خاو نقد دیدید هر وقت مفصل ابودی تعبیر او بید آن تأويل اوه اول بید او کره خواب کجی چون که هد حاکی رو و تعبیر خاو نه اول لیدار هر اکیل وانه هید هر اکیل وانه همو چیا همو او معنا که او يعني أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام رابك وله خبه هل اكل بانه بي. شو فرق جدارين ما بين بانه دنيا اما افواته یا صريحه كو اف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما افشده كريب يكري؟ بوحي يكري و بوحيش رأيكا خاونه و اما اكنو كه رابي دنيا الله و إبراهيم يكري عليه الصلاة والسلام ونيا تمثيلي بو مسرحي بو عواجتانه بو طبعًا إيش تاني على مخالفات قال شيء مخالفات قال وياه قرآن مخالفات قال وحي أو رب العالمين فريكنه وني أبا أفهم رواه وني مخ مخالفات قرآن الدروهين تنتهى قرآن الدجيل وني إبراهيم عليه الصلاة والسلام خامنديتو ربع من واحد فريكنه خامندا وفشته اما بجن الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومي وين وقت خروجه كابو بيجيت ینو ابراهیمش علی صلوات و سلام کورای خو به ربیر د وا کو جیدو ونا کشت کورای خو ونا کشت او حیوانک و کشتو ینا پشتینگی خلکیش افعادته اله اوی چو اصل او اساس بوین نی اول دروکه صریحه یا اشکرای مخالفهت ګران قرآن مخالفهت ګر سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام مخالفهت ګر بی واقعي وی وخت ابراهیم علی صلوات او او قومش ددهای چو تاریخش افاصنه نګوتیا ناف تعلیق خیر دناف میزوده. آفشت نه آتیگوتن که وقت خواهر قوم ابراهیم بیچید کردید، بیچید خواب قوم ابراهیم میونی اشرت کرد، کفرت کرد، عیب آتی استیرات کرد، عیب آتی براد کرد، عیب آتی دارات کرد، اما بیچید خواب نکشتن. نهندی اوه همه آفشت تی آتیگوتن یه مخالفت قرآنی، مخالفت جل و وحی، آوا رب و پیامبری نبی الله عليه و آله و سلم، آوا حق و یاراس، آوا خدا و مط قرآن دهاتی. بهندش رب النف قرآن دا نحن نقص عليك أحسن القصصي بجد أمد بتابعين أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مدار درسترين وراسترين شرخ أمن أبد في هم براو هالشرخ كهابيد أبد ما قرآن دا بدابوتين أو هما حقترو نراستلن هالشتكي مخالف في فانا بدهم وشيا مخالف في قرآن ك بو ماشي ايج بيج دولا فلان قصا ياهو يا نوك قرانيه يا فمو درو بوختانينا و عفمنو وني امام قرانيه رحمه و تشو بشك نمايد الدين الاسلامي فانظر ماذا ترى ابراهيم عليه الصلاه والسلام بوذكرو اسماعيل عليه الصلاه والسلام بيدو ازراخوت دك وسحكي افخونا من وديتي كاستا رابعه من امر منيك لي استفكم اجتوت تشد بيجي و وتو چراعي دبجي و آخف نوته چيه و تو هزراخوته دبكو جواب من دبه ما او هممو او رب العالميني حذ کري بو ابراهيم علیه السلام و اسماعيلي او امتحان پیب کد و افشته همم حذ کري پیب کد همو بو هنده بو دانی دنشم آمده که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل ایمان و چند دو قوادبیه، خوشبیان و برالعالمی چند دزور بیه، و دیس صبر و تحمل و سر مصیبتا چند دزور بیه. هم ابون دادنشم آمده، اما رباعیم خودزانید که ابراهیم علیه السلام ایمان و یا چند دو و خوشبیان وی بخودیا چند دو صبر و تحمل ویا چند دو و دیس اسماعیلش علیه السلام، هم ابون دیا به اون دیگه باید در دا نشام بدهد همو خوده وقت واجتانه او تکر باید باید در دا نشام بدهد در عملیان دیار بید افشوله عملیان او چطه و او ناف دلو در دیار ببید بر هم دیگه خوده گویت ایبراهیم علیه صلات واسم گویت بجه اسماعیلیش اون یک حل نگره و ببه و بکجه و بنا خافلتی که او حس بینکت نگویت هموشتکی بجه بج ورأيه ويشوالي قرابل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلت ماذا ترى ويقول تهزر آخوته دوكه فكر آخوته بيجي يا برنبالي في يا رب العالمين ومهاتي قال يا أبتي إسماعيل عليه الصلاة والسلام قلت باب أي باب من افعل ما تأمر قلت ويجتي بك أو جتي أمر التهاد يا كرم الناف ويا وحي دعوة جهاتي ويا خوني دعوة تديتي كاش أعمل التهات يا عليه صلاة والسلام نقول تذبحني أما قولت كاش أعمل التهات يعني يسمعه عليه صلاة والسلام هيش تو دركة كابو وابقى خش لايكل ذكره وقولت أنا بس ويا من فبكجة كاش أمرك التهات يا كرند بيتا جريدة قولت بيتا عبودی بگو تابشتینی و و کجای هر بود بیته افعل ما تؤمر امر مادرم امر کلاری رب العالمینی هاتیا کوتی وی امری لالی رب عامیتی جیب جیب که و ابعه مدلیاں طبعاً مدلیاں سرانه ونی کاو کابر درود کرد به بیجد ونی ابعه چونكي اسماعيل چونکی اسماعیلی افعل ما تؤمر امر کتکچه امر التهاتیا کرند لالی رب عامینی بگوی وی امری جیب جیب که سَتَجِدُنِي وتدمن بيني إن شاء الله من الصابرين أكا خود إحس كات أز دي اكي من الصبر و تحمل و الزور دي هبيد واس جوش تكي تلمنا عاجز بيت دلتا بي طنق بيت و تنشيوي أمري جيب جيبكي هم وشتبون بني الصبر و تحمل و تسرين بينا بأمري رب العالمين وإسماعيديش عليه الصلاة والسلام نفع آياته ده صبره وتحمله نا كلا قوتها خوشيانة خو وزيلك يا خو وده ستجدوني إن شاء الله وده كخدي حاس كذ من صبر هبيت يعني وده كأربعين مش تفاني من صبر وتحمل هبيت وعمقوا بمرور إيمان دار وقت هرشو لكذ كذ رب عالميني. نب قوتها نب يا هم وامل في إيمانه وياه كامل بتواد رزقه، هر شو لفاداتك، أبو خالد كري رب العالمين بفهم، دش اسماعيلي كتبوا بكم، ستجيدوني إن شاء الله من الصابرين. تدين بينك أخو ده حس كده، دمن صبرك وتحملك الجزر هبيد، حك رب عالمين كشتبان من بيت، وارك اليوم كده. فلما أسلم وقتها هر دك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إسماعيلي، وتسليم أمر رب عالمي كريم. یعنی اوچته خوده بوتیه ناف و خونه و وحیه همو جیبه جی کرد ابراهیمی اسماعید بر علیه صلات و سلام و دریش کردو کرکی ندره دا وکو جید و نیا و دانسر حقی بس ما بو چی ما بو کرکی دست برکت و نیا و وکو خوب و تلهو لیل جبینی یعنی دریش کردو و انیوی دانا بو عردی تلهو لیل جبینی. يعني انيوبي دنا ابو عادي وسرو من عادي هذا ايه كل تفسيره كبيجت له للجبيني يعني دريش كانو سر عادي وسرو تشابتي بري ودا ابو عادي وعندك برهنده بو دا دلوي با دونبو دونبو للجبيني يعني دنا بو سان سرمروي دو جبين يرى خراس و جبين يرى يعني جبين اليمين و جبين الشمالي أيضاً بساطة نشته و هذا وكشن يعني بس مابو جيب جيكرنا وكشن مابو وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا في وقتي وقت ختسيم أمر رب العالمين كريم رب العالمين مقاس كري مقاس كده إبراهيم عليه الصلاة والسلام و افه اضباط و صفته چیه با رب العالمینی؟ نداعه، گاز کرده رب العالمینیز ما گاز کرده یا ابراهیمو قد صدق در روحیه یعنی اف خونا منشاته دای و او وحیا مگو تفریه کردی ناف خونا دا تراس اینو دارو تا جیبه ما تا ایره تدبیه یعنی تو اسماعیلی ما متاهمو تو اسماعیلی هر دوکانو چه کرد؟ منگو او جتماع بود یعنگو نگو ج اما فاکشنه نباکشن ما هتا ایرال تدویه یادی رب العالمین بوته این دا حوجانیه او بناکشه فراه خود این کذالک نجزی المحسنین رب العالمین بوت ام هرهو جزایه و محسن اوی عبادتی بو خود ابتنید کن وقتی عبادتی ایشت کن جوانید کن راکو فیکید کن یا های هر وكي او رب العالمين يتبينن يوان هكا خونك هشبنا في درجش همو قوى يد هزر وادا كراب العالمين واد بيني ترسيد رب العالمين ده عبادة خوده وي عبادة الكن او دي سنة پيغمبره صلى الله عليه وسلم وكي پيغمبره صلى الله عليه وسلم انا كذلك نجزي المحسنين هر ومروه محسنويت باش ام ده همو قوى جزايا باش يدين والبنية وآخرة انا كذلك نجزي دنیا ایدا باشید دینل، إنيل ما نخوشية بطن غوية ده خلاص دين والآخرة ده همو باشية كبواية والهمو نخوشية همو عاجزية همو عذابة ده هنا رزقات كلنا ده خلاص بان إن هذا يعني أف امتحانة أوامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إسماعي لك دي لهو البلاء يعني أف امتحانك ما ظنبه ربعا من المبين يعني قلق ما وی آشکاره کردیم که امتحان که یا یا مازنا. که ربعمین بیشتر به کی علی سلامت و سلام که تازه می‌شی پیدا بی و کره‌ی تازه وی آمریکا سبزایی پیده‌دو هری با و خوب کت. وی وقتی ربعمین گویهار کره خود جرب که عرق کره خود کج باید ربعمیش این یعنی بیشک و تأکیدی اف امتحان مب وی کی. و به کره‌ی لَهُوَ البلاء الْمُبِينُوُ يعني امتحانك قَوْ قَلَدَ لَكَ مُعَصَمُ بس هر دوكشه ده چلاتن هر دوكشه ده درچون و أمر قبل عالميني جيبه جيكت و هرهوش چه وقته ايمان امرو في زور تربيت امتخانه امرو في چتره تنتره هنده ايمان امرو في زور تربيت قوات تربيت امتخانه کشتون تنتره بر... ربي غمبر بجيس الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء. بجديه تترحموا مصيبات بيت يمكنه پیغمبرن عليه الصلاه والسلام ثم الامثال فالامثال كاين شينجد هذا خالد بر پیغمبراده هندي ايمان امرو فيا قوات بيدو يا زور بيد زيد في بلائه يعني او مصيبات منو يدير لهن بزوربه وهندي امتحان ايمان امرو فيا كيم بيد او مصيبات او انه وش يدير لهن ديكيمل بلجي چونکه ایمان مروری زور بو مصیبت هات مرور مازم با مروریاتن دیتا چی صر هبید خدا ن ایمان زور؟ دی صبر رو تحمل هبید همه هک مروری ایمان مروری آچه بید ایمان مروری آکیم بید ماف مصیبت هات مرور دخو قا فرد بله هنده اولش چیه دیسا اولش رحمة رب العالمین عبده خرابد هک نکه ابو ابراهیم علیه الصلاة و سلام اف دیحانه ابو ابراهیمی ودکر هک مات ما امتحانات و ما فرمان را جیب جینات کرد و بلکه هر دینیش دان نمابوینه و هم ها به صرمات نمابوینه وقتی و هر فهندیف که و هر کره خوب کوچایان کجا خوب کوچایان هر اکیه هر امتحان که هوادبو کرد اما رب العالمین آبایک الرحماویه که هندی ایمان مردی با تر تربیت مصیبت معاش دم رو هم مصیبت که با مردی آباشه درجه مردی دیپه بلندن گناه دی به هنر ورندن و هم دیسا بوهندش یا باشه مرویه که ایمانم روی زور بیت اف مصیبت معاون تأثیر مروی نکند. اما که ایمانم روی آکه بیت مصیبت اگه شرتن کیم بیت دا خدا نبی کافر نکد اخو دینی سبب و خونه بته در ناف دینی داره سبب به وی مصیبته و به هدی. وفادینا او ربعانیش برانبری و و کشنه مگوت تو اسم و نکجا برنبری وفادا اواکاتو خوب کریابه. با. حق باش مگه تو هال ايكتا تعقوب بدأت، تبي تجيبنا بنا من عقوبة ندا من سجن لكا من فلان عقوبه وفلان جزايا ندا لمن هنقول جلو بيجي دمان هنقول هاو اشتتو خوبات كريا با اولا بجني فداء ها بجني ها جا فداء او قدتو جتاكي بدأي مالاكي بدأي بران برهن دي خلوة عقوبة ونخوشية خلاص جا سجن بيت عذاب هر نوعه اقابك بيت هر عذابك بيت توقو خلاص كي ابران باري بار بزيار بزيو بيت هرش تكابيت اوهد بجنه فيده وفدينه وربعان بجت ابران باري به هنده كورا خوفا كجيت ما قدت هنده خلاص كورا خوفا ناكوجه وچو بدل وكوجه ما چو بدل داره بذبحين بذبحين مفسره رحمته خدره بيت اغلب الوايه قطي بذبحين يعني بكبشين يعني برانك او حيوان اسفية نير برانك عظيمين يعني موازن بو مگو تب وی برانه ای با کجا، بنابرای هندکاتو اسماعیلی با کجی، علیه مصلاة و سلام چطور امتحانه که آمازم بو؟ او قربانه کش یا چه بو؟ قربانه یا مازم بو؟ و هم دیسه قربانه که آمازم بو چونکی بو شریعتک هشوهوی وقتی حتا کنگی، حتا رجا قیامتی حتا نوکش هم چد که این؟ آم قربانیت که این؟ حتا نوکش؟ ناف عيدا قربانيات عن قربانيات كانوا حيوانات كان خير سببك عبابو اول وقت خير ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسماعيل بلد وقت جدت دامر رب العالمين جباجيكت ويوحيه رب العالمين وغلاك جباجيكت حتى نوك عميشت بل بذبح عظيمين يعني قربانيك وغلق وموظنه حتى رجاء قيامت دميني اف سنته ناف عرديده و ايه كالعبادته كرب العالمين كيف بيته ومعرفة رب العالمين يبدأت حيوان فاكشتين عبادته مربع نزيك رب العالمين يتلاتهر هر خدا يقولون ما فصل لربك وانحر يعني ذلك على خدا يخبرتني يعني وانحر لي ربك وحيوان فاكشتينيش بس بو خدا يتكلمن وابش عبادته قائل اخفنات هاتين ونيا سارفه هنده او قائده بشي ما قالك قائل اخفنات هاتين اما تشوشتل واي صحيح نيا بل هنده ما تشو الوا نا ولكن يقولون ان ابراهيم صلى عليه وسلم والسلام ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم يقولون ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم يقولون من عليه وسلم والسلام ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم يقولون ان ابراهيم دا پښتینیمن پې کف انځای د پیس نبی و او ندیه دې ایتای خو ګلګ نيز کې منښ نه کده خو یې نوم نه ادب د تودد کوم تنبی ته او دعاجز آخف بي ته توی فرګلګ آخفته هم او هم آخفته ما څه دلیل, دلیل پې نه و مره د مرو وبسمانو نه ان واجدان نه مرو د خلید کات ما دلیل پې نه اډین هم نه چون ځکه او هم اسراییو ته اډین ايش بيرامبر ياشيوت يا مسالحا سبرامبر يفاجتهو يوتينا اهل الكتاب ولا تكذبوه يوتينا بي بي راس بين ندري هنا دروي نيج بين ندري ما دا مخالفين القران والسنه امناش بيجن دروا وما امناش بيجن مخالف نبي قران جيو فلاو و تكتبت وادهاتي و هذه سهل بحثي وي براني شبهي هاتي كرب العالميني دايا بدل اسماعيل داف إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدت بي وكوجه يقول تي اذي براني چل صالة البحشته تل يابو وخارند خار البحشته فهنيا بس اذي سهلاتش چه بدويت دايا لكه صحيح بدويت شون كالا غيبة اف آخفنا ونحن هم مروف نه راس انت داري و نه دروه انت داريش همو الأسرائيدياتنا وتركنا عليه في الآخرين بشتي يقرب بجيد وتركنا عليه في الآخرين يعني ما بشتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نوفي ومرحتوي هيلان الأول بشتي ويتين أول بشتي وي بشتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم مرحتوي تكن وسلامة كان سل إبراهيم عليه السلام وبا بحسيب باشيت كان كذب حسيب حربنا كذب عليه في الآخرين يعني بجت بيعتار رجع قيامته هم قاوى من حيث كذينا في بيرم بلايك إبراهيم عليه السلام جياد جوتي أم دي إبراهيم تشين عليه السلام وفلاد جوتي أم دي دي إبراهيم تشين عليه السلام هما وانيا خمازند كربت دفعونا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وغبر العالمين برهن دهد بجد و عليه في الآخرين يعني من نووو و سمعتهو و پشت ويجده هر إبراهيم عليه الصلاة والسلام نف همو قومت قدر عليه والسلام حسكن أو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 هو رب العالمين بجت إبراهيم هلا وبجت ويه أتخرج قيامته أو السلام بجنه والصلوات الدن سلة يوم بجت إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب العالمين سلامت كذي الخرابيه يوم الدنيا وآخرتها وهم خلك شمو سلامت كتسار إبراهيم وحثنا بهاد بج عليه الصلاة والسلام كذلك نجزي المحسنين رايك السلام رب العالمين رب عالم يظهره ام دي جزاء وكسدينه عبد محسن بن يچوك يبكن يباشيب كن عبادت بخديت نبكن ودي سنه تبعن برشن صلى الله عليه وسلم يعني انا بس بو پیغمبر بو هر كسه كي هو بيد عبادت بخديت نبكن هر چيگه خوديش دي جيبه جيبه كن صحنهت عقل خو بنيد گل عقلهو قياس كتو جربنيد والله با عقل مدقريت ودي كام و با عقل منو قريت نوكم موازه زحمته ولاو چيشتو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هذه الرب العالمية ربن يا ربنا فيه همو كيف همو ها تجيب جي كران شو كاسي الوامن يا رخنا لنا كاسي وا كو أهفت النمو بنان بري رب هو رب كذلك نجزي المحسنين سلام الله نجزي من يا مبنى كذلك نجزي المحسنين جد أمهود الجزائي وكاسدين يعني هر سيدة يشبد وكيف إبراهيم يبقى عليه الصلاة والسلام وكيف سمايليا وتسليم أمي للرب العالمين يبكان هم ما رب العالمين قد أمد جزاءه ودينه جزاءه ودينه الدنيا إذا بيشتيم رنا وادي مرحد وين كانوا بحسيوا ورجاء جد بلندو جد قدرت هين لا يا رب العالمين إنه من عبادنا المؤمنين يعني بلا شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيك العبد ما بيت إيمان دار كإيمان باموشتي كينا بو هرش تيخه خده بود بيه ايمان بيه دينام مادام لال رب العالمين تيغوتي او يراسم يحقه وبشرناه باسحاق ربع من زغنياك وديجداي باش تي فيكراي ربع من ام مادام لان شكرتم لا ازيدنكم ربع من بيجت حكه بالشكر اليوم كان يجب تزيدك وانا شكرين يا رب العالمين كير وقت خدعف نعمه قال كي لي اذكر دو يغوتي يا رب العالمين بتعرفوا اخو باكوجه رابو بيدو دلي وب ا روت الاخير قد اف امر جي بي جي رب العالمين هم قريب وهلا و مزجني داك كركدش وبشرناه باسحاق مزجني داك رب العالمين قلت لك كركدش دا بالنبي اسحاق نبيا ا رجلي بيتا تشي ا رجلي بيتا بيغمبر من الصالحين هو بيغمبرين صالح و اد باش قالك قدر هلال رب العالمين وعدت افايه الدليل سارندي كلاوي عقولي كيبو اابا علمني مزجيني فبشرناه بغلام من حليمين اسماعيل ناخذ مفسر اي بودي ابي عولي بشرناه بغلام من حليمين اسحاقا اما رايي او اسماعيل عشان بشتي هنج رب وبشرناه نبي من الصالحين يعني بشتي مباركنا عليه طبعا اسم بركات اختصا اברהيم عليه الصلاه والسلام بركات يعني خير وباشريه هم مذكور مالوي صحته و عمله و صالحهم مجتكمي ما مذكور ما باشي و خير ديه وعلى اسحاق ومبركات اينار بوكش و اسحاقش عليه الصلاة والسلام ومن ذريتهما وده كاسوه حسبناك هذا واحد ترابع يا بركات ادبو ابراهيم ويسمعيل هات يعني ذريته وبجيكته ونفيته هم وجبون هم ابركتنا أب قد يا باب ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أما الذريته وبجيك ونفيته هنداك الو الواش يتبجون هنداك الواش يتجون هنداك الواش وظالم لنفسه هنداك الواش ظلم نفسه هود كله الخراب وبين يعني سمكه اشكره يعني بيش قدوا وذريته ونفيته هموت باش نبون اما هنك الواد باش من هنك الواش خراب ون ظلم لنفسه وكره فهمو رب العالمين قادر قدرنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام و اسماعيل و اسحاق عليهم الصلاه والسلام همو بده رب العالمين ومجوتي قامش وكين هكم رب العالمين مش تمهونش وكين ام ده برکت دینه همگو ام ده گو پارزین ام ده بونگو باشیه و برکت ده زور کهین الدنیای و آخرت اما چیگه با مرووی هونه کروکی ابراهیم علیه صلات و سلام و اسماعیل علیه صلات و که ام ونید را بین گل آیتت خوده و گل دین خوده با اوبرچه و با بوچه و رخناله بگرین و ایمان پین این اما امنا بین ایمان دار هنگی ده بین ایمان دار عليه الصلاه والسلام بحق رب العالمين واختاخت تشيرو او قصاب مجهودين همو بو تشيبو يدوتين وبقوا ابرات الليول جرين وبقوا ابرات الليبرجرين ودرسوا بقوا الليول جرين وبينهي نبس فا تشيرو كانه ووا قصي وبيهند تشو فائده الليول جرين وصلى الله وسلم على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين